بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك ويا أول لا قبل آخر ويا آخر لا بعد أول فذاك في ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين